يا محلى الاسم يا يا محلى الاسم يا امير المؤمنين ايش حلات اسمك يا مولاي يا علي يا محلى الاسم والرسم والشوفه يا يا يا يا, يا, يا, يا, يا محلى الاسم والرسم وشوفه يسمعنا اللي الحيدر نعوفه خلي يسمع يسمعنا اللي الحيدر نعوفه لاش اللي ضد المسقطيطوف لاش ليش اللي ضد المسقطيطوف وما تكمل من غير الحجه ما تكمل من هلا عمان <تصفيق> تكمل يا مسلمين العالم لن تكمل حجتكم الا بطواف موضع ولاده امير المؤمنين علي علي علي, علي يا, يا, يا علي السلام عليكم جميعا أيها الحفل البهيج ورحمه الله وبركاته